ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المفتادي ومن يضل فلا هادي له. وأشد أن لا مغفر لنا خطايانا خطايانا يا رب العالمين. اللهم أغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما أنت علمن به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عند عندنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا ربي ما قدمنا وما أخرنا وما أثرنا وما أعلننا اللهم اغفر لنا كل ذلك عندنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا سامع يا سامع يا سامع الدعاء أن تغفر لنا جميعا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصنة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل موت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي لساننا نورا وفي بصرنا نورا وفي سمعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا يا رب في أنفسنا نورا واعظم لنا نورا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا ولو تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تسترع وراتنا اللهم نسترع وراتنا وآمن روعتنا وقضي عنا ديوننا وهم منا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفوا عنا اللهم لا تدع لنا في ساعاتنا هذه ذنبا إلا وفرده اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا اللهم بارك لنا في رزقنا يا رب العالمين اللهم اهدنا إلى الخير يا رب العالمين واعنا عليه يا أكرم الأكرمين واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحة إلا أن واصرف عنا سيئها فلا يصرف عنا سيئها إلا أن ربنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغن به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بسمعنا وأبصارنا وقواتنا ما احيتنا اجعلها الوارث منا واجعل فؤرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا يا رب العالمين من لا يرحمنا يا أكرم الأكرمين اللهم انا نسألك يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فيه هذا اليوم المبارك من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك ربي برضاك من صختك ومعافاتك من من عقوبتك نعوذ بك من كنا نحطي سناء عليك أنتك كما أثنيت على نفسك ثم أما بعد يا أحبي السلام عليكم رحمة الله وبركاته صلى الله عز وجل أن يختمي ولكم بالصالحات آجالنا اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا واجعل أعمارنا جميعا وأنفاسنا وسعى أوقتنا جميعها في طاعتك يا رب العالمين ثم أما بعد يا أحبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حديثي عن همزة الوصف وهمزة القطع وهاء الكناية والتقاء الساكنين وأسأل ربي أن يتوفر لنا أو يبارك لنا في الوقت حتى نتم هذه المسألة عندما نتحدث عن همزة القطع وهمزة الوصف لابد أن نبتدئ به همزة الوصف اللي هي نقول لابد أن نبتدئ به همزة القطع وهمزة الوسط بينهما ايه في منقرنة بينهم او في خلافات بينهم لابد ان نعرفها اولا ما هي مقارنة بين همزة القطع وهمزة الوسط نقول همزة القطع تأتي متحركة او ساكنة يأتي زي مثلا الهمزة زي مثلا آمن يؤمن ايه مانة ممكن تأتي مفتوحة مكسورة مضمومة أو يأمن ساكنة أما همزة الوسط لا تأتي إلا متحركة لا تأتي ساكنة الفرق الثاني تثبت في الوسط والبد همزة القطع عشان كده لما تيجي البنت تقرأها أثناء قراءة همزة القطع وتقرأها كالتالي تقول يومينون يقول له يا بنتي بيين الهمزة ومخرجها وصوتها وصفاتها إذا كانت مظهرة عند غير ورش طبعا يبقى زي تقرأها يومينون اسمع صوتها يبقى تثبت في الوسط وفي الب آمنوا يؤمنون أما همزة الوصل فهي تسقط وصلا وتثبت عند البدء لما بقرأ الصلاة بقرأ همزة القطع همزة بهمزة الوصل همزة بقول آه معناها همزة وصل الصلاة لكن لو لو جيت قرأتها وصلا يعني لو حضرتها مثلا وقلت وصله لا تقرأ وصلا يبقى تسقط وصلا وتثبت عند البدء المقارنة الثالثة تأتي همزة القطع في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها. أما همزة الوصل لا تأتي لأول كلمة لأنه يتوصل بها إلى نطق الساكن يبقى يبتأت في أول الكلمة. الرابع أو النقطة الرابعة في الفرق مقارنة أو الفرق بينهما تأتي مع الفعل المضارع والرباعي وماضي الثلاثي. إنما همزة الوصل لا تأتي مع هذه لا تأتي مع هذه الأفعال لا تأتي مع الفعل عن المضارع ولا الرباعي ولا ماضي الثلاثي وهي بين ذلك الأمر. الخامسة هنقول تأتي مع الأسماء والأفعال والحروف مطلقا مع كل أسماء وكل أفعال وكل حروف مطلقًا تأتي همزة الوسط مع الأسماء والأفعال والحروف أل للتعريف بس لكن الحروف دي كلها تأتي مع همزة الـأ القط الفرق الخامس تكون أصلية إذا جاءت استفهامية مثل رأيتها أنذرتهم تأتي أصلية دائما إلا إذا جاءت استفهامية زي الهمزة الأولى دي اللي هي بتاعت همزة الاستفهام تقول ليست تكون ليست أصلية لا تكون بأنها اسم همزة الوسط يقول العلماء لا تكون همزة الوسط لا تكون لا تكون إلا زائدة بالنسبة للفرق الأخير لها أكثر من صورة همزة القطع تأتي أ مرسوما بكده من غير الألف اللي تحتها أو تأتي بالرسمة الثانية اللي هي شور عليها كده بالسهم اللي هي الهمزة الموجودة اللي هي التأثانية الثانية اللي هي بالهاية وي ونعم وأو السبسة تأتي على واو أو الرابعة تأتي الهمزة على النبرة أو على شيء كلياء هكذا يعني لها أما بالنسبة لهمزة الوسط ليس لها إلا الصرة اللي, اللي انتوا عارفينها كده ألف واحد كده وفوقها حرف الايه الصد تأتي وفوقها حرف الصد نبينه إن شاء الله بإذن الله في الكتاب عشان تبقي بينها إنها تأتي في المصحف هكذا وليق حرف الصد الموضوع اللي هو أو النقطة الثانية اللي عايز أكلمهك فيها اللي هي في ه يؤتى في همزة الوصل بها للتمكن بدء بالساكن وأن تثبت في بدء الكلام وتسقط وصلا ميثا ميثا مثال مثلا مثل ميثاق الَّذِين ميثاق الذين الذين دي أول همزة قط هو يوضل همزة وصل يعني المفروض أن الواء الواء تتلقى في المصحف عليها حرف الصاد ميثاق الذين يعني مدام عليها حرف الصاد يبقى إذن هي همزة وصل من اختصار الصاد وصل زي ما انت شايفين ميثاق ميثاق الميثاقل تأتي بعد القاف اللام اللامباشرة ولا تقرأ الهمزة اللي هي وصلة لأنها زي ما اتفقنا يقرأ بها بداية ولا يقرأ بها وصلة وكذلك كلمة الذين دي ألف من البداية إذن تقرأ هنا همزة الوسط تقرأ هنا كأنها همزة قاطع تقرأ لأنها جت في البداية زي ما احنا عارفين تثبت في بداية الكلام واهدنة المفروض من هدنة دي كلمة اهدنة المفروض ان الالف دي الموجودة دي دي عليها حرف الصاد لما جال حرف الواو سقطت سقطت وصلا عشان كده بتقرأ واهدنا ما بقولش واهدنا واهدنا دي الكلمة اللي هي بعد كده المقابل ليها ان لو شلت لو شلت الواو الوسط الواسط هتقرأ همزة الواسط, الواسط هنا كأنها همزة قطع فهتقرأ اهدنا اذا ملخصها انها تقرأ تقرأ بداية أو تثبت بداية ثم تسقط في وسط الكلام بتدخل همزة الوصل قلنا على إيه؟ الأفعال، الأسماء، الحروف طيب هنشوف إيه اللي بتدخل عليه في الأفعال همزة الوصل في الأفعال الفعل الماضي الخماسي وإحنا بنقولها نحو اشترى كلمة اشترى الألف الموجودة في الأول دي همزة وصل تثبت بداية وتسقط وصلاً يعني لو حطيتي اشترى بعدها قبلها واو هتقرأي كالتالي واشترى الواو بعدها الشيل وهتسقط المادة على طول وهتسقط الهمزه على طول اللي هي بتاعت الواسط اعتدى لو وضعت الواو هتبقى واعتدى اذا تسقط ده بالنسبة للفعل الخماسي لو عديت الكلمة دي فعل الخماسي ده اشترى عدوا الاحرب بتاعها هتلاقوها خماسي اعتدى واشترى طب الفعل الماضي السداسي نحو استغفر الله استغفر, استغفر مثلا ماضي استغفر استغفر استكبر سداسي كذلك لو حطزي الهواو يبقى هتسقط وصلا وتثبت بداية الثالث في الأشياء اللي بيثبت في الأفعال الأمر في الفعل الماضي الخماسي نحو انطلقوا انطلقوا ده فعل أمر همزة الأولى دي همزة وصك لو حطزي الهواو هتسقط الهمزة دي يبقى وانطلقوا انتظروا همزه الوصل في الفعل ده فعل ماضي خماسي يبقى دي الحاجات اللي بتبقى موجوده في همزه الوصل لو وضعت ال واو هتبقى بعد كده تسقط اللي هي همزه الوصل وتبقى و و و هتبقى الواو بعدها ن مباشره الرابعه في همزه الوصل في الافعال الامر من الفعل الماضي السداسي الخماسي والسداسي في الامر نحو استغفر استغفر يبقى هنا دلوقتي ده فعل امر سداسي يبقى وانا بقراءها ايضا زي بالظبط كان الفعل الماضي السداسي دي الفعل الامر السداسي يبقى في الحالة دي لو وضعت الها واو هتبقى واستغفري الله استهز استهزئ استكلمت الامر من الفعل برضو فعل الامر استهزئه كذلك فعل الامر هنا برضو السداسي والهمزة دي همزة وصل وليست همزة قطر اذا وضع قبلها حرف الواو فتسقط بالوصل وتثبت في البداية أو بداية الأمر النقطة الخامسة في أفعال في همزة الوصل الأمر من الفعل الماضي الثلاثي نحو إذهب انظر كل دي بنقول إنها أفعال أو فعل ماضي ثلاثي في همزة وصل تثبت بداية وتسقط وصلا إحنا عايزين نتكلم عن حاجة مهمة جدا هي دي اللي بتهمنا قوي حمزة حركة همزة الوسط عند البدء البدء بالفعل متى تضم؟ متى تكسر؟ متى تكون فيها فتحة كثرة؟ يعني امتى نعمل كده؟ دي لازم نعرفها يا جماعة لان انا عايز اقولك ان في ناس بتبقى بتختم ومش قادرة تميز همزة الوسط دي تكسرها ولا تضمها حركة همزة الوسط عند... لانها ما بتعرفش... ما بتعرفش القاعدة المفروض ان انت تعرفيها كمعلمة او كطالبة بتتعلمي لسه القرآن طالبة تعلمي تتعلمي القرآن حركة حمزة الوسط عند البدء بالفعل أضمها أقرأ مثلا كلمة زي أرقد بعض الناس تقولها إرقد إيه أرقد أدعو بعض الناس تقرأها إدعو كلمة أجتثت بعض الناس تقرأها إيه إيه أجتثت كلمة أنظر بعض الناس تقرأها أنظر إن إن هنا لابد أن نعي القاعدة عشان ما تقرأ همزة الوصل في المصحف تقرأي قراءة صحيحة تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان حرف الثالث منه مضموما ضما لازما كلمة تركض الحرف الثالث من كلمة أركض اللي هو حرف إيه؟ كاف؟ هنا طالما الحرف الثالث مضموما ضما لازم يعني موجود في الكلمة أصل الكلمة يبقى في الحالة دي هتضم همزة الوصل. تقرئه أر قد أر قد أر رجاء شايفك في الرق استاكنه وقراءه الثانيه أر قد رجاء مرتين ولي أر أر قد الكلمه الثانيه في كلمه أدو كلمه أدو كلمه أدو وأنا بقرأ أدو المفروض إني انا بقرأ هذه الكلمة ابص للفعل الحرف الثالث الحرف الثالث عندي مضموم يبقى ما ينفعش ان اقراها ادعوا اي ادعوا ادعوا لسبيل ربك يبقى في الحرف ده لابد اني اقراه همز الوصل اقراه هنا لانه الثالث مضموم اقراها ادعوا يبقى ادع ادعوا كلمه اوديتوثت كثيرات من اللي بيقراوا القرآن بيقرأوها بيقراوها اي بيقراها اي اديتوثت والصحيح اجي اجي اجي, أجي تثت الهمزة همزة الوسط ضميها وانظري إلى الفعل الثالث إذا وجدت الفعل الثالث مضموم إذن همزة الوسط الوسط الوسط سيكون مضمومة انظر بعد أن نستقلها انظر ان ان هي الثالث مضموم يبقى انظر هنا تضم يبقى عشان أضمها لازم أبص الفعل, الفعل الحرف الثالث من الفعل إذا كان مضموم ضم لازم يعني موجود في الكلمة أصلا كده يبقى أنا في الحالة دي هضم همزة الوصل طيب متى تكسر وهي الثاني تكسر همزة الوصل عند البد متى بالفعل إن كان الحرف الثالث منه إما مكسورا وإما مفتوحا وإما مضموما بس ضم عارض وليس ضم لازم يبقى هنا هنا تكسر حمزة الوصل زي ايه مثلا في المكسور انا بقرأ دلوقتي اس اس بير bag إس الحرف الثالث كيف الباء الحرف الثالث مكسور وهو الباء اكسري حمزة الوصل هو اقرأي اس اس اس بير مثلا كلمة اكشف هنا تأتي الحرف الثالث اللي هي شف shi الشين المكسورة يبقى اكسري حمزة الوصل طب متى تأتي متى تكسر إذا كان الحرف الثالث مفتوح زي كلمة إيه استا استغفر استغفر كسرتها كسرت من الواصل في الأول وكذلك اتقوا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله تقصر همزة الوصل مع إن الحرف الثالث هو الت التاني سا التاني ساكن والثالث مفتوح بتاعت الحرف المشدد طيب بالنسبة لي لو كيف تكون مكسورة والحرف الثالث مضموم اه الضم هنا ضما عارضا ليس ضما لازما مش لا مش مش ضم لازم موجود في الكلمة اصلا زي كلمة ايه كلمة وانا بقرأ مثلا كلمة ابنه كلمة ابنه بعض الناس تقرا ابنه وانا بقول لك هنا تكسر لماذا تكسر لان اصل هذه الكلمة ان الواو هنا ان الضم هنا عارض لان اصل هذه الكلمة ايه ابنيه انا شو كذلك وانا بقرأها المفروض هذه الكلمة هذه الكلمه الضم هنا ضم عارض اساسها امشيو اقطو مثلها بتضم بالنسبه برضه لان اساس هذه الكلمة لماذا تكسر لان هي زي ما في في الاحقاف ما هي اصلها اقتيو اصلها ياء الضم هنا اصلها بعدها هنا موجوده فيها الياء وهكذا في الكلمات الباقيه يبقى المفروض مش فاهمه الاخت اللي مش فاهمة مين اللي مش فاهم روحيه مش فاهمة مش فاهمة اني حاجة حبيبتي الاخت اللي مش فاهمة مش فاهمة اي نقطة حركة هندسة الوصل عند البدء ولا عند الضم العارض عند الضم العارض بيقولك احنا بنضم بنكسر اذا كانت ضم عارض اذا كانت ضم عارض الضم عارض ايه ان بعض الكلمات بعض الكلمات بنرجع الكلمة الى اصلها بترجع الكلمة الى اصلها فكلمة TUBNU يقول العلماء أصل كلمة TUBNU TUBNU النون الزمة دي أصلها ABNII يعني النون دي أصلها مكسورة ابني يو يبقى أصل الدم دي عارضة فاختصروها بقت بها كذا يبقى أصل الدم يبقى الأساس فيها إيه؟ تكتبين الأساس فيها إيه؟ ABNII يبقى أكساس النون المضمومة هنا أنها كانت نون مكسورة فهمتي؟ الاخت اللي بتقولنا ما كدش بها ما فهمت حبيبتي على لقي وبتبيدي فهمتي ولا لم تفهمي ايه إيه اتفسرت ملقا طيب خير مضمون ان شاء الله ترجع تاني وفهم لها وفهمها المسألة الإذن الله وكذلك كلمة امشو امشو الشم مضموم لكن هي في حقيقة الأمر في حقيقة الأمر إن ضمها دا بيقول الرغم دا ضم أم شو ضم عارض دا هي أصلها أم شي يو يبقى الشين أصلها مكسور للأسف إحنا لأننا ما بنفهم يعني ما عندناش علم محيط باللغة العربية لازم نفهم هذه الكلمات ونعي أصل الكلمة هل ضمها لازم أم ضمها عارض زي كلمات إئتو بكسرها ما بقولش مع في ثلاث مضمون بقولش أؤتو ما بقول شوقتو ولكن بكسرها ليه لان هي اساسها ائتيو وهكذا بقيت بقيت الكلمات يعني شوف الحرف المضموم عندك ده العارض الحرف المضموم عندك اني اصله كان مكسور كان اصل هذا الحرف مكسور لكن اصبحت الكلمة بهذا الشكل تيسيرا في قراءتها فبنرجع اساسها للحرف عشان كان يقولك هذه الكلمات اللي اصلها كان كده كانت مكسورة تقرأ مكسورة اللي هي أصلاكا مضمومة تقرأ مكسورة لأن أساسها كانت هذين كانت هذين أحرف مكسورة واضح يا جماعة ولا مش واضح واضح مفهوم مفهوم يا ريت اسمع كده تعليق مفهوم ولا مش مفهوم الحمد لله رب العالمين واضح بفضل الله عز وجل طيب همزة الوسط في الأفعال همزة الوسط في الأفعال متى تضم هنعملها ملخص كده ومتى تكسر ملخص إذا كان ثالث الفعل ضما لازما ضم لازم زي ما قلتلك قط له يبقى هنا في الحالة دي هنعملها ايه الضم طب متى تكسر إذا تكسر إذا كُ إذا كان الحرف الثالث مكسور أو مفتوح ثالث الفعل أو كان ثالث اللي كان ثالث الفعل مضموم لكن ضم عارض ده ملخص اللي أنا قلته في الكلام السابق طيب همزة الهمزة حركة همزة الوصل بقى عند البدء همزة الوصل عند البدء بالفعل تضم همزة الوصل عند البدء في فعل ان كان الثالث مضموم ضما لازما زي ما قلت لك كلمات أرقد ازاي هديك امثلة وانا بدي امثلة ازاي تقرأيه أرقد الثالث مضموم يبقى تقرأيها أرقد أدعو الثالث مضموم يبقى تقرأيها أدعو أدتست أنظر يعني هذا سبق وكذلك متى تكسر اللي هي الكلمات اللي انا ذكرتها لكم ذكرت هناخد النقطه التاليه في همزه الوصل همزه الوصل في الاسماء احنا اتكلمنا دلوقتي في الافعال ملخصها ملخصته لكم في الخطوات السابقه همزه الوصل في الاسماء تبدا بهمزه الوصل في الاسماء حكمها ايه تبدا نبدا بهمزه الوصل مكسوره في 9 في 9 في 9 في 9 اسماء مكسوره في ايه اسماء اللي احنا بنقراها اسماء بتسمى اسماء قياسيه في 2 منهم اسماء قياسيه وفي سبعة منهم اسمها أسماء سماعية طيب إيه هي الأسماء القياسية اللي أنا ببتديها مكسورة في همزة الوصف واحد أتدي واحد اللي هو مصدر الفعل الماضي الخماسي مصدر الفعل الماضي الخماسي ابتغاء ابتغاء ده مصدر فعل ماضي خماسي هاتي الفعل كده الماضي الخماسي ده هاتي الفعل الماضي الخماسي في ابتغاء ابتغاء الفعل اسمه إيه ابتوع احسنت ابتوع يبقى ده مصدره قالك لك ان انا ببتدي في الاسماء القياسية اللي مصدر الفعل الماضي الخماسي زي كلمة ابتغاء اصلها بتاء افتراء اصلها ايه الفعل بتاعها اللي هو افترى اثنين مصدر الفعل الماضي السداسي نحو استكبراء أصله إيه أصل فعلها الماضي إيه استكبر استغفارة أو استغفار أصل هذا المصدر اللي هو كلمة ايه؟ أو اللي هو الفعل بتاعها السداسي ايه؟ استغفارة يبقى إذا الاثنين دول دي يسموها الاثنين دول أو المصادر بتوع الفعلين دول يسموهم العلماء دي أسماء قياسية دي تاتي همزه الوصل فيها مكسوره تاتي همزه الوصل فيها مكسوره دول اتنين طب ايه كمان الاسماء السمعيه السبعه اللي بتاتي فيها همزه الوصل مكسوره فيها مكسوره بالكسره يعني قال لك كلمة ابن في القران ان من اهلي او تبتلي او تلي او لو تبتلي بيها تقولي ابني ابني مكسوره ابنه ابنه عمران تبتلي بيها مكسوره امرأة، ما تقولاش أمرأة؟ لا، خلي بالك بتقرئيها بداية همزة الوصل لا إمرأة، تبقى مرأة بتقرئيها وهي طبعا بداية يعني لو وصل وإن مرأة بتسقط لكن انا بتكلم لو بدا لو بتديتي بيها بالاسم السمعي ده في كلمة إمرأة بتقرئها همزة الوصل فيها مكسورة وكذلك كلمة اثنين الذين كفروا اخرجه الذين كفروا الثاني اثنين وانا بقرأ اثنين بداية بقولها إيه اثنين إيه الإماكسورة اثنين مثلها بداية بقراها بقول همزة الوصل إماكسورة اثنين اسم إثن سبح اسم ربك الأعلى بقول اسم اسم اسم, اسم بكسر الهمزة يبقى دي السبع أسماء السماعية اللي هم موجودين موجود موجودين في القرآن وبنقرأهم بالكسر ابتدينا بداية لما بنقرأ همزة الوصل طيب حركة همزة الوصل عند البدء بالأسماء احنا بنتكلم في الاسماء في هنتكلم في الاسماء قلت لك اهو زي ابن مريم اسمه المسيح ام رائع ام استكبار استغفار يبقى بنبتدي بيها ايه في الاسماء مكسورة طيب في نقطة مهمة جدا وانا بقرا تربيه لازم تعرفيه وانت بتقراي كلمة ام رؤن هنا تبقى ايه خلي بالك ام رؤن ام رؤن بعد ناس قالها ام رؤن رؤن رو المفروض تراعي عند قراءتك لهذه الكلمة تتبع رأ حركة ما بعد أي حركة الإعراب في هذه الكلمة فقط فقط الكلمة دي ولذلك هنبدأ بهمزة مكسورة لكن بقول إم رؤن إم رأ إين مرؤن. إن مرؤن لكل مريئن مكسورة لأنها تبعت إيه؟ مريئن تبعت الذي بعدها في سورة الحجرات وإحنا بنقرأ ملحوظة هامة جدا تأتي بعد ذلك في في هذه الاسماء لهمزة الوصل في همزة الوصل وانا بقرأ في سورة الحجرات بئس لسمه بئس لسمه بئس لسمه الفسوق بعد الايمان بئس لسمه كلمة الاسم ده اللي هي مبتدين بها دي في سورة الحجرات اذا بدأنا بهذه الكلمة في التجويد ما هي الاوجه ممكن ده سؤال يجي لك كطالبة علم او, أو معلمة للقرآن إذا بدأنا بكلمة لسم دي فأي كم وجه يجوز في هذه الكلمة الابتداء بكلمة اللي هي لسم يا لو قلتي الاسم الفسوق بعد الإيمان إزاي تبتري بيها؟ الابتداء بهمزة وصل مفتوحة وكسر اللام تقرأ هكذا أ ممكن تقرأها بداية الاسم الاسم الاسم بهمزة وصل مفتوحة اللي هي الآ ولام مكسورة تقرأ هكذا listen بداية الوجه الآخر الابتداء بلام مكسورة من غير همزة وصل قبلها تقرأ بداية هكذا listen إذن الوجهين صحيحين إذا اختبرتي في هذه الكلمة وانت بتقرأي كلمة هتقولك مثلا ايه ما هو حكم ما هو حكم قراءتك لكلمة الاسم الفسوق الأهناء الاسم الفصو بعد الإمام ما هي أوجه هذه القراءة إذا بدأت بهذا بهذه الكلمة هتؤولها إما تقرأ إما الوجه الأول آ مفتوحة همزة وصل مفتوحة تبقى آ ثم بعدها لام مكسورة لي تبقى آ لي اسم أو تبدأ الهمزة الهمزة الوصل مش موجودة بالمرة تبدأ بلام مكسورة تبقى اسم وهذا بداية كما ذكرت لكم طيب دخول همزة الوسط على الحروف احنا تكلمنا لقتي على الاسماء همزة الوسط مع الاسماء همزة الوسط مع الحروف، مع ال... مع الافعال همزة الوسط مع الحروف هنا مرحوظة هامة تدخل همزة الوسط على حرف واحد فقط وهو لام التعريف وتكون مفتوحة دائما ولذلك ممكن جداً أسألك وأ لك ما هي الحروف التي تدخل عليها همزة الوسط كم حرف تدخل عليها همزة الوسط يبقى لازم تقولي لي على حرف واحد هو لام التعريف وما حك التشكيلها ايه؟ هل هي مضمومة؟ هل يجوز ان تكون مضمومة؟ سؤال اخر هتقولي لا تدخل على لام التعريف وتكون مفتوحة دائما نحو الجبال الارض الجبال الاولانية دي الهمزة دي همزة وصل الارض الهمزة دي همزة وصل في لفظ الجلالة الهمزة الاولى همزة وصل ايضا طيب هنا ملحوظة هامة همزة الوسط تحذف لفظاً وخطاً من آل التعريف إذا دخل عليها إذا دخلت عليها لام الجر بمعنى لو قرأت للمتقين هي أصلها إيه من قبل لام اللي هي الـ الـ هذا الحرف قبل اللام بتاع الحرف, الحرف الجر ده هي أصلها المتقين فين همزة الوسط دلوقتي رسماً مش موجودة مش موجودة في الرسم يعني مش موجودة ألف اللي احنا بنقول ده شو أصلاً دي لا إتشالد بقت لام لام اللي هي اللام للجر دخلت على طول على اللام بتاعت, بتاعت المتقين وسقطت همزة يبقى حوزفت همزة الوصل من للمتقين لفظا وخطا من قال التعريف إذا دخل عليها لام الجر للمتقين للمتقين ممكن سؤال أقول لك ما الحكم إذا دخلت لام الجر على همزة الوصل كيف تقرأ همزة الوصل كيف تقرأ همزة هذا سؤال كيف تقرأ همزة الوصل لو دخلت عليها لام الجر هتقولي اذا دخلت عليها لام الجر هتحذف وصلا هتحذف هذه ال... هذه همزة الوصل لفظا وخطا فلا تقرأ ولا تقرأ ولا ترسم الاثنين مش موجودين طيب، اما اذا دخل عليها اي حرف جر بخلاف اللام فانها حين اذا تحذف لفظا فقط وتصبت خطا يعني ايه انا وانا بقرأ دلوقتي قراءة بالغيب ب حرفه ب كأنها الغيب بتحطي الغيب بتحط بس البي يبقى هنا موجودة ايه دخلت على حرف اخر غير غير اللام اللي احنا قلناه اي حرف جر بخوف اللام فاينه فحينه اذا تحذف في المصحف مش موجودة تحذف لفظا وتثبت خطا هي موجودة خطا في الرسم يعني هو موجود لكن في الغائب لكن بالنسبة لللفظ انت تقولي بالغيب انت بتقرأ اللم مباشرة ما بتقرأ إيش الآ يبقى بتسقط بتسقط وأصلاً وايضا بالنسبة لرسمتها اللي هي ده بالنسبة يبقى بالنسبة للحذ لللفظ هي سقط لكن بالنسبة للخط موجود موجود الخط لان كأنها بتقولي بالغيب كأنها لكنها طبعا الوسط كما نعلم أنا نعلم أن همزة الوصل هنا حذفت وصلاً وزي كلاس من الكتاب من الهمزة الأولى اللي في الكتاب همزة وسط لكنها حوزفت بعد النون لأن بعوجت بعدها مينل مينل حوزفت هي مينا اللي حرف الجر اللي هو مينا الكتاب وبعدين أنت بتقولي طب ما مينا ما حرف جر ليت فتحت هقول لك كونه عشان بقى في أمر إضفاء الساكنين هنتكلم فيه بعد كده إن شاء الله يبقى ده كل ما يتعلق بهمزة الوسط المفروض كل النقاط دي وهي نقاط يعني محددة يريد أن يكون على علم شديد بها لأنها أمور بسيطة جدا لكن كثيرات مننا من تقع في هذا الخطأ الشديد عند تلاوة القرآن عايز أقول لكم أن في ناس بتبقى تختم وسط الجزء التسعة وعشرين ومش عارفة معنى انها تقرأ متى الهمزة مكسورة او متى الهمزة مضمومة او متى الهمزة ومتى تكون الهمزة الـ الـ الـ سبحان الله هنا عارضة او لازمة الحرف هنا ضم عارض ولا ضم لازم بتبقى مش عارفة الامر ده لانها الامر بتاخده بعدم جدية فاسأل ربي ان يرزق يرزقنا الجدية في التعلم وفي التعليم ايضا الدرس الاخر اللي هو بقى النصف الاخر من همزة الوصل همزة القطع همزة تنطق في بدء الكلام وفي وسطه وسطاً ووقفاً نحو أتا حط لها واو وأتا أراده حط لها فاء فأراده آمنوا حط لها واو وأمنوا يؤمنون وسط الكلام يؤمنون يا شاء أخر الكلام موجودة هي لا تسقط لأول الكلام ولا وسط الكلام ولا آخر الكلام زي ما احنا شايفين هنا قاعدة هامة جداً لازم نعرفها وإنه لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما ثاني الهمزتين ساكن أبدا فإنه وجد ذلك في كلام العرب أبداله لهمزة الثانية الساكنة حرف ماد مجانس الحركة الأولى إزاي من الهمزة الأولى لحركة الهمزة الأولى زي إيه أنا لما أجي أقرأ مثلا كلمة أوتو, أوتو. هي على فكرة الـ الـ الواو دي المادية دي كانت أصلاها همزة بس ساكنة فأبدلت في لغة العرب ولذلك تبدل حرف مد من جنس حركة الهمزة فبقيت أوتو كأنها أوتا أو مثلا الكلمة آمنوا كأن أصلها هنا ايه برضو أ في لغة العرب ما ينفعش فيبدله الهمزة الثانية الساكنة إلى حرف مد من جنس الأول الحرف الأول مفتوح يبقى المد بالالف يبقى آمنوا آمنوا كذلك لما أتي بحرف اللي هو الهمزة الثانية مكس الهمزة الأولى مكسورة إيه هي أصلها بقى الكلمة دي ايه؟ ما ينفعش أعطي همزة بعدها همزة ساكنة همزتين الثانية ساكنة يبقى يحول تحول الهمزة الساكنة الثانية إلى حرف مد من جنس اللي هو حركة الحرف الأولاني أو الهمزة الأولانية فتقرأ عشان كده إيمانة يبقى لما جاء أقول لك ما هو أصل الواو المادية في كلمة أُوَّتُ ما هو أصل الواو المادية في كلمة أُوَّتُ فهمنا؟ همزة ساكنة أحسنتي ما هو أصل الهمزة ما هو أصل الواو اللف المادية في كلمة آمَنُوا أصلها إيه؟ أصلها همزة ساكنة ما هو أصل الياء المادية الياء المادية في كلمة إيمانَ أصلها همزة ساكنة وفي اللغة زي ما ذكرت لكم إنه معلومة همه جداً في العرب إنه ما تأتي الهمزة الساكنة الثانية دي بعد الهمزة المفتوحة ومكسورة ومضمومة إلا أن تحول الهمزة الساكنة إلى حرف مد من جنس حرف من جنس اللي هو إيه؟ اللي هو حركة الحرف الأولاني اللي هو الهمزة لو مفتوح هيبقى مد بالالف لو مضموم هيبقى مد باليا لو مكسور هيبقى مد بإيه؟ لو مفتوح يبقى مد بالألف لو مفتوح يبقى مد بالواو كما ذكرنا سابقا طيب دخول همزة الوسط على همزة القطع يعني التقاء همزة الوسط على همزة القطع على همزة القطع ساكنة نعمل فيها ايه بعض الناس بتقع في خطأ شديد على أمثلة ذلك عند الجد دخلت همزة وصل على همزة قطع ساكنة زي كلمة مثلا ايه كلمة عندك كلمة أَقْتُمٍ أَقْتُمٍ أنا أصل هذه الكلمة خلي بالك أنها إيه إحنا سبق إن هي قلنا أصل الكلمة دي أنها همزة ساكنة أصلها أَقْ أَقْتُمٍ إزاي لما بتدخل همزة الوصل عليها بتحصل فيه الذي أَقْتُمَ أَمَانَتَهُ الذي أَقْتُمَ أَمَانَتَهُ الأول في كلمة أَقْتُمٍ خلي بالك أَقْتُمٍ الهمزة الأولى بتكتبي عليها مشوار لك عليها بالسهم دي همزة الوصل، الهمزة الثانية، الهمزة الثانية دي المفروض انها كانت همزة ايه كانت همزة ايه هتبقى همزة، هتبقى همزة يعني المفروض انها كانت همزة قبل كده، همزة همزة المفروض إنها بتقرأ همزة قاطع، لكنها ساكنة. لما ذاجي أقرأها الذي الذي تمنى الذي تمنى أمانة بعمل ايه بقول تسقط همزة الوصل عند الوص بمعنى. لمن يقول لما قرأ الذي تومينا يبقى أقرأ هنا همزة القطع ولا أقرأ همزة إيه الوصل يبقى لو أنا أقول الذي تومينا الذي تومينا همزة الوصل بتقع بت لا تثبت وصلا يبقى بتشيل خالص همزة الوصل وبتخلي همزة القطع الموجودة عندك أصلا ساكنة يبتقولي الذي تومينا نعم آه لسه هنتكلم فيه طبعا هنحذفه الآن بقى بدأ هيبقى اللقاء بقى ساكنين خلي بالك فهنحذفه طبعا هنحذفه الآن اللقاء بقى اللقاء الساكنين بعد كده هقرأها الذي تومنا الذي تومنا يبقى همزة القطع هنا واصلا حصل فيها ايه تسقط واللي باقي عندنا همزة القطع طب أنا لو ابتديت بهمزة بالكلمة بقى اللي هي بدل ما أقول الذي بشيل كلمة الذي لكن هقرأ كلمة اللي هي إيه وطمينة اللي هي همزتينها هم همزة وصل وبعدها همزة قطع أقرأ إيه وصلا وبداية وأسي... يبقى أنا بقولك ان في الحالة دي إلها يحصل أقرأ همزة الق همزة الوصل الأولانية يبقى همزة الوصل الاولى أقرأها وهمزة القطع اللي انا قرأتها في ال في البداية بقرأها مد فبقرأ هذه الكلمة لو أنها قراب البداية هقول أوت من أمانة أوت من أمانة لكن لو حط أبلها الذي يبقى هاسقط حمزة الوسط أقول الذي تمين أمانة يبقى لو وصلا هتثبت حمزة القطعة لو بداية هتثبت حمزة الوصل وتسقط حمزة القط وتحول الى مد يبقى لو أنو ال الذي الذي تمين وصلا حمزة القط حمزة الوسط سقطت لكن لو انا هبتدي بأتومنة هقرها أوتومنة حمزة الوصل عندي هتظهر في البداية هو يبقى الهمزة اللي بعدها هتسقط وتبقى حرف ماد من جنس الضمة يبقى أوتومنة امانته طيب بالنسبة لي الكلمة الثانية يقول ذلي ولا تفتني خلي بالك في بكلمة بتق... تق... ذلي دي همزة ساكنة يقول لو انا هوصل يق... لو قلت يقول يقول ذلي هقرأ الهمزة وهمزة الوصل عندها تسقط يبقى ممكن اجي اقولك ما حكم قراءتك لهمزة الوصل في كلمة في اية يقول ذلي ما الذي يقرأ ما الحرف الذي يقرأ وما الحرف الذي يسقط الهمزة اللي انت تقرأيها يقول ذلي انت قرأت كده همزة الوصل ولا همزة القطع اكتبي لي لو لو ذكرتها كذا اكتبولي لو انا ذكرت يقوم ذلي اللي هتقرأ في هذه كلمة انا ذكرت في همزة بين تنو همزة واحدة ذلي الهمزة التي قرأتها هي همزة الوصل أم همزة القطع همزة القطع همزة القطع الأخت اللي قالت همزة الوصل ولا همزة القطع هي همزة القطع لأن همزة الوصلة حصل لها إيه؟ سقطت وصلا سقطت وصلا طب ما أجي أبتدي بالكلمة اللي فيها همزة الوصل دي هاخد بقى كلمة إيذن لي همزة الوصلة أقرأ كأنها همزة مقروعة طب والهمزة اللي بعدها اللي كانت همزة لما قرأتها وصلا لا هنا بقى تحول الحرف مد فلما أجي أقرأ هذه الكلمة بداية ممكن أكتبلك أقول لك إذا, إذا قلت إي ذلي ما الذي تق تقرأ وما الذي يتحول إلى حرف مد كلمة إي ذلي اكتبي لي ما الذي تقرأ وما التي تحول إلى حرف مد ما الذي تقمل ما, ما هي الهمزة التي تقرأ في كلمة إي ذلي وهل أقرأ همزين ممكن أقول إي ذلي سؤال هل أقرأ هذه الكلمة إي ذلي وكلمة همزة تثبت وهمزة تحول الى مد ممكن تعلقوه على الكلام اللي بقولهلك ده في كلمة إي ذن لي لابترك بها ببعية ما هي الهمزة التي ده ابتدي بها؟ هل تسقط همزة الوصل ببعية كده إي لي همزة الوصل تسقط همزة الوصل همزة الوصل تسقط كلمة إي لي همزة الوصل لا تقرأ لو قلت إذا لي لا تقرأ الأمل عبد الحميد آه التي تقرأ هي همزة الوصل أنا ما في أول الكلام تقرأ ما في أول الكلام يا بنت بهمزة الوصل تقرأ ما هي ابتلت في أول الكلام بتاخد بعد خلاص تاخد قدرها لا في أول الكلام تقرأ الهمزة اللي بعدها هي اللي بنشتغل فيها بعد خلاص هي بتتغير تحول الى مد هي دلوقتي إذا لي همزةها كانت همزة وصل يبقى في الحالة دي تقرأ والهمزة اللي بعدها هي اللي تبدل الى حرف مد يبقى المفروض لما اجي اقرأ بداية كده كلمة ايه ذا ولي؟ همزة الواسط بتقرأ كأنها همزة انما همزة القطر اللي كانت على, ال... على الياء دي كانت ايه؟ كانت همزة ساكنة تحول الى حرف مد فاهميني ولا لا؟ فاهمين الكلام ده؟ واضح طيب طيب في كلمة ثالثة كلمة ثالثه كلمه في كده ايه مثلا اليق انا اتي بالقران كلمه لقاء اتي بالقران لقاء اتي لقاء اتي انا التي قرأتها الهمزه التي قراتها في لقاء اتي همزه ايه آه خلينا دلوقتي للبنات في حفص علشان عند حفص هي بقى فيه يعني باب كبير هنتكلم فيها بنتي في كلمة أتينا خلي بالك وإحنا بنقرأ لقراءة نأتي هل هذه الهمزة في عند حفص وإحنا بنقرأها هذه الهمزة عند حفص وإحنا بنقرأها بنقرأ الهمزة التي قرأتها همزة هذه الهمزة همزة قط أو الهمزة وصل لقراءة نأتي همزة قطع. هي فعلا همزة القطع واي نذابة همزة الوصل واي نذابة والوصل تسقط وصلا احسنتم والوصل تسقط وصلا طيب هبتدي بايتي بايتي لو بقرأتها كلمة كلمة ائتي بقرآن ازاي يقرأ قراءة صحيحة الهمزة الاولى اللي هي اي هي همزة وصل او همزة قطع الهمزه الاولى هتبقى همزه الوصل حسبتها وهمزه القطع هقولها تحول الى حرف مد تبقى اقرا ايتي ريت هذه المواد مواد اختبار لتعلم الطالب او الطالبة اما تجيلي اقول لك ابتدي لي بكلمه إيتي بقرآن بالقران او كلمات في اللي هي في الاحقاف ايتوني بكتاب من قبل هذا طيب في الاحقاف و انا بقرؤك بقولك ا focuses في السماوات ت في السماوات ت tonight اقرأيها علي بعضها في السماوات ت run الهمزة التي قرأت في وصلة في السماوات ت têm الهمزة هنا قرأت همزة ايه في, في, في الاحقاف في السماوات ت萎 توني همزة قطع طيب لو جيت بداية اقرأها ائتوني بكتاب كيف اقرأ كلمة الهمزة ائتوني بكتاب بداية لو هنا همزة الوسط بداية اقريها اكريك همزة واسطة تبقى إيه مكسورة. طب والهمزة الثانية؟ الهمزة الثانية مادام هي بتدي بكلمة واسطة مكسورة وهمزة هو اوضح اوضحنا كأنها همزة تقرأ همزة تقرأ همزة بدايةً يبقى لياء بس ثانية همزة القطع اللي كانت هي الثانية في زي ما انت شايفين على على ال نشاور عليها توني شايف الهمة في السماء تي توني. الهمزة الثانية الهمزة الثانية دي المفروض إن النون اللي هي هذا كايس الصفة عيد الصلاة طبعاً كفاين توني إيه الحمزة بس بينا طيب وأنا بقرأ الحمزة دي توني يا بنات الحمزة دي المفروض انك في الحمزة الثانية إي تقرأ مد من جنس الحركة تقرأ إي توني إي توني بس الأخ تبع اللي تسأل عن درش هتنادي بقى الورش مادة بدل بقى هتطولين بقراءة ورشي بقى اللي هي حكام ورشي اللي انتي عارفةها بالنسبة لي اللي هي اللي يبقى فهمنا الكلمات دي متى تحول همزة الوسط همزة القطع إلى مادة بدل مهسألكوا ما بقى سؤال أخير متى تحول همزة القطع إلى مادة من جنس الحركة متى تحول همزة القطع إلى مادة من جنس الحركة متى تحول في هذه الكلمات اللي انا قرأتها لك في القرآن في سورة البقرة في اقتمنا امانتا في سورة توا با لي ولا تفتني في سورة يونس لقاء نأتي بقرآن غير هذا او وبعدين او في سورة يا صالح ائتنا وفي الاحقاف متى اذا دخلت عليها همزة وصل ها عندما تدخل عليها همزة وصل وتقرأ بداية بهمزة الوصل و لازم تقولي لازم تقولي إني بدايةً هنقع بهامزة الوصل. لو قلت إذا دخلت على هامزة الوصل هقولك ولا تعرف في حاجة فيله. ولا بتعلقي على أي شيء. ما دخلت هامزة الوصل ممكن أكون هامزة الوصل وصلًا يبقى تسقط واقرأ هامزة القطع. لكن أنا لازم تقولي لازم تذكري إن أنا تسقط إن هامزة القطع تحول إلى حرف مد إذا دخلت عليها هامزة وصل واتودية بهامزة الوصل. لازم تقولي لي ابتدئ بهمزة الواصل هنا يكون جرائتك صحيح. كتبتك صحيح لو كان لازم كتبتدي اذا دخلت على همزة بس هديك في المسألة دي صفر لان انت محددت ليش الاجابة الصحيحة فهمتوا المسألة دي يا بنات واضح انتقل لنقطة اخرى انثقاء اللي هي همزة الواصل بهمزة الواصل قطع الدرس ده مهم جدا وعايز اقولي كثيرات لا تعي هذا الدرس ابدا جزاكم الله خيراً. طيب خلاص مفيه كله يعني فهمتوا الحمد لله بحمد لله طيب دخل ده همزة القطع على همزة الوصل في الأفعال إحنا عملنا العكس خلي بالك دلوقتي بنقول إيه مش العكس دخلنا همزة قطع على همزة هم دخلت همزة استفهام على همزة وصل على عملنا العكس إنه إحنا كنا بالاستقل. بنقول وصل على همزه على همزة قطع دلوقتي دخلنا همزة استفهام على همزة وصل في فعل لو شفتوا في المصحف يا بنات والطلات وفضحتوا مصحفكم هتي هتجدي أن همزة الوصل في الرسم مش موجودة مش موجودة أصلا في الرسم في المصحف لا خطا ولا لفظا تسقط همزة الوصل خطا ولا لفظا ولذلك بتيجي تقرأيها مثلا كلمة إيه لو أنت قرأت كلمة اطلع اطلع لو ان هذي الهمزة بتاعت الطلع دي ايه همزة ايه الطلع الطلع همزة همزة الطلع همزة وصل برضها احسنتي لكن ممكن يدخل عليها بقى في القرآن همزة قطع همزة استفهام زي كلمة ايه الطلع الغيب الطلع الطلع هي الطلع ام اتخذ عند الرحمن عهده خلي بالك في الآية دي في صورة مريم حمزة الوصل تسخط بشورلك عليها بالسهم هسوي أشورلك عليها دلوقتي بالسهم اهو في حمزة الوصل وبعدين هتبقى الكلمة مرسومة في المصحف هكذا حمزة قاطع بعدها طاق مباشرة يبقى التانية تسقط. وكذلك كلمة أصطفى هي همزة وصطفى دي أصطفى حمزة وصل لكن دخلت عليها الهمزة بتاعة السؤال دي لاستفهام فلما تيجي تبصيها في المصحف ترعيها في المصحف كلمة أصطفى البنات على البنين أصطفى البنات على البنين ما لكم؟ خلي بالك ونت بتقولي في تقرأ هذه ال... ال... ال... الآية بتقولي أص على طول أص الهمزة بعدها صاد والهمزة هي همزة قطعة هنا أصبعت همزة قط همزة اللي هي السؤال همزة استفهام وسقطت همزة الوصل اللي هي كانت موجودة أصلاً في كلمة استفه لأن لو كانت استفه دي هنقول إن الهمزة أصلاً اللي هي من غير السؤال هتبقى استفه لكن دخلت عليها همزة الاستفهام يبقى استفه وسقطت وكذلك كلمة إيه افترى على الله كذبة تحول هنا همزة الوصل في بتاعت افترى بعد دخول السؤال عليها إلى ا افترى ترسم هكذا الرسم بتاع في المصحف كده على همزة واضحة وكذلك أستكبر أم كنت من العالين موجودة في صورة ايه صاد وأنا بقول أستكبر بقولها مرسومة في المصحف هكذا بهمزة فقط واحدة همزة الوسط سقطت سقطت لفظا وخطا لفظا وخطا يعني في الكتاب في القراءة سقطت وفي الرسم سقطت رسم المصحف وكذلك أستغفرت أستغفرت لهم أم لم تستغفر أستغفرت لهم أم لم تستغفر كما قال ربي سبحانه وتعالى في القرآن وأنا بقرأ هذه الكلمة بقرأ همزة قطع وسقط الباء وكذلك كلمة أتخذتم قل أتخذتم عند الله يا عهده كذلك لما جدت تقرأيها هتجدي همزة هتجدي في هذه الكلمة يمكن كلمة مش مكتوبة نكتبها إن شاء الله هتجدي إنها همزة وبعدها كلمة إيه كلمة أتخذتم أه واتخذتم همزة هي فيها اتخذتم همزة واسطل لكن لما تدخل عليها همزة الاستفهام بتجعلها تسقط رسمًا في المصحف اللي هي همزة الوسط خطا ولفظا وتقرأ أست... همزة وصف... قطع على طول أستغفرتم ووضح هذه النقطة في الرسم ارجعوا للمصحف وشوفوا الكلمات دي هتجدوها ان شاء الله موجودة في ال... ال... تسهيل الهمزة باب آخر تسهيل الهمزة ونقرأ الهمزة مسهلة النطق بالهمزة المسهلة يبقى بين المحققة وحرف المد المجانس خلي بالك عشان كده فيه اخطاء بتقع فيها ودي موجودة في قول ربي اعجمي وعربي اعجمي, وعربي أعجمي خلي بالكم نطقها يقع نقع في يقع في خطأ ما هي الاخطاء التي تقع عند النطق بالهمزة المسهلة كما في قول ربي في صورة في الصلة اعجمي وعربي اعجمي وعربي اول خطأ يقع فيها التحقيق الهمزة المسهلة بعد ما تقرأها لحسن. بكلم عن حس كل كلام اللي ضاع. آ عجمي وعربي. آ عجمي وعربي. المفروض انت تقرأيها مسهلة. يعني وانا بقرأها مسهلة يبقى بقرأها همزة بين بين بين, بين الهمزة المحقة وحرف مد مجانس لكن الحركتها. آ دومي تبقى آ عجمي. بين الهمزة وحرف مد ولذلك من الاخطاء ان عدم تحقيقها اقول اعجمي عند حفص طبعا لان في ناس اخرى مش... احنا دلوقتي بنكلم عن قراءة حفص النقطة الثانية اللي بتقرأ الورش بقولك ايضا بيحصل هذا في الهمزتين لكن خلي بالك ورشه عنده بقى الحاجات اللي انت عارفها في البدن في العرفة في البدل هيبقى همزة وبعديها اللي هي بعدها يا مادية أو أوم مادية أو يا أو, أو ألف مادية هندخل فيها نفس الكلام لكن نفس الطريقة مع حفص اللي احنا بنقول اللي هي التقاء الهمزة دين مع اختلاف المسألة ان عند ورش بيدخل باقي في مادة البدل الأوجه اللي انت عرفها حاببتي ولو وقفت يبقى في أوجه طبعا أخرى بالنسبة لي الدال الخطأ الآخر تحقيق الهمزة المسهلة ولفضها همزة دين خالصة ادالها هاء بعض الناس تقولها هاء ال تبديلها هاء خالصة خطأ خطأ مفروض ان انت تقرأيها اعدمي بنقولها بالعامية كده كأنها همزة عيمة مش جاية من مخرجها والصحيح في القراءة او في التصحيح المعنى الهمزة المسهلة تكون بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس دي الحركة عشان نقرأها قراءة صحيحة باذن الله طيب دخول الهمزة, دخول الهمزة القطعة لهمزة له الوسط في لام التعريف إذا دخلت همزة الهمزة الاستفهام على همزة الوسط من لف من لام الطريبة ده موضوع ثاني بقى، فإن العرب تبقي همزة الوسط وتغيرها بالابدال أو التسهيل ورد القه هذا القرآن في القرآن في ثلاث كلمات في ست مواضع، هذه الثلاث كلمات والست مواضع موجودة كذا بالتالي ابدال ابدال زي كلمة إيه الله خلي بالك في الرسمها الهمزة موجودة. و همزة الصلا الموجودة اللي بعد اللبظ اللي بعد الهمزة موجودة في الرسمة هنشاور عليها هنشاور عليها دلوقتي في الإبدال اللي هي في لبظ الجلالة في لفظ الجلالة في لبظ الجلالة إيه دي الهمزة بتاعة القطع موجودة بتاعة اللي هي اللي هي همزة الاستفهام دخلت على اللي هو اللي هي الصلا لبظ الجلالة إحنا نقول نبكي ده لبظ الجلالة همزة الأولى دي همزة وصل صلا إف نقول بالنسبة للهمزة الواسطة همزة الواسطة وأنا بقول في اس هنا وأنا بقول هنا همزة الوصل بالنسبة لفظ الجلالة بقرأها إبدال. هتبدأ هتبدل يعني إيه إبدال يعني بتندى المد اللي هو الحرف هنا يمد هتندى ست حركات. هتقولها كالتالي إبدال يبقى أبوا ست حركات. وكذلك في آ والذكرين. الهمزة الأولى موجودة وبعد كذا طيب الثانية هتمدد ازاي؟ هتمدد ست حركات تبقى ذكرين هذا الإبدال وكذلك الآن هتمدد الهمزة الأولى موجودة والثانية تمدد ست حركات تقرأ كالتالي الآن وطبعا لورش في حاجات اخرى أخرى أخرى في ورش طبعا احنا منتكلم دلوقتي فيه قراءة حفص لان ورش دي في اوجو كتير في كلمه الانبي الاخت اللي بتاخد ورش اكيد تعرفها جيدا ان شاء الله يعني تسهيل التسهيل طبعا الكلام اللي بقوله لك اللي كانت بتسأل وعنده ورش ايوه ارتقاء الساكنين همزين يا بنتي يقراها كذا بس تخلي بالك بقى مراعاة احكام ورش في مد البدل ده اللي بيدخل عليك ويطرى عليك مع هذه الوجود فهماني الاخت اللي كانت بتسال السؤال ده التسهيل بيقول لك بقى في الهمزهتين دول همزه الوصل لما تطقها همزه قطع وبعدها همزه وصل همزة القطب يقولك إنها يحدث فيها إبدال تمديها 6 حركات في الوسط أو تعملي فيها تسهيل زي التسهيل اللي أنا قرأته قبل ذلك يبقى لما تيجي التسهيل يعني بين بين يعني هتقرئيها آ الله آ ذكرين آ الآن هكذا هكذا هكذا المفروض إني بالنسبه للابدال والتسهيل المفروض ان مشافهة مع معلمتي الاخت اللي بتقرا او تاخد هذا الدرس تقرا على معلمتها الإبدال وتقرأ على معلمتها التسهيل بالنسبة طبعا للقران هنا يرمز في القران الكريم بالابدال وليس بالتسهيل لصعوبه وضع الرمزين فبيكتب بيقولها ابدال الدال هي طبعا مقصود انه هيبقى الواجهين فيها الابدال وفيها ايه التسهيل حركة همزة القط هنقول بالنسبة لحركة همزة القط على همزة الوصل هتبقى في في الأفعال والأسماء ده ملخص يعني تسقط همزة الوصل خطا ولفزا في لام التعريف تبقى همزة الوصل وتغير بالإبدال أو تسهيل زي ما ذكرنا في الملخص السابق أو في الكلام اللي أنا قلته في السابق طيب في ملاحظة بقى أهمة جدا في كلمة الأيكة ممكن السؤال دسأله لك كم مرة وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم كم مرة وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم وردت أربع مرات في القرآن اثنين بإثبات حمزة الوص حمزة الوص الأولانية خلي بالك قبل اللام الساكنة ال والقطع آيكة في قال ربي في سورة الحجر وإن كان أصحاب الآيكة لظالمين موجودة في رسمة المصحف موجودة وقول رب سبحانه وتعالى في سورة قاف وأصحاب الأيكة وقوم طبع كل من كذب رسل فايه رسول فحق وعيد في سورة قاف واثنين دول ال دول أثبتوا في الرسمة موجودة هالرسمة عندك شاور على الهمزة الهمزة الوسطى موجودة رسمة واثنين واتني واثنين بحذف في الهمزة همزة الوسط اللي هم ما ايه مش موجودة همزة الوسط أصحابه الأيكة مش موجودة همزة الوسط في رسمة كتبت في صورة الشعراء كذب أصحاب الايك. هكذا الرسم. طب ليها تقولي لا هكذا رسم هكذا رسم الايك. لا اصحاب الايك المرسلين. وبعدين واقوهن في قول رب سبحانه وتعالى في صورة صاد وثمور وقم لوط واصحاب الايك. برد مش موجود همزة الوص. أولئك الأحزاب. تقرأ لحرف اصحاب الايك بدءا ووصلا أي قراءها بهمزة وص مكتوحة عند البدء بها. سواء كان بهمزة همزة سواء كان بقى إيه يعني شوفي هنا بداية بدءا ووصلا حفص بيقرأها بيقول الأيكة وصلا برضو أصحاب الأيكة يبقى دي بالنسبة لقراءتها وهنا انتهت همزة الوصل وهمزة القطع هنيجي بعد كده ناخد ها يعني هاء الكناية وان شاء الله موضوع هاء الكناية بسيط مهم جدا في هاء الكناية لما باجي أعرف هاء الكناية بقول تعريف هاء الكناية هاء ضمير زائدة على بنية الكلمة يكنى بها عن المفرد المذكر والغائب حالها ايه الاصل في هاي الكناية الضمير البناء على الضم يعني تبنى, تبنى على البناء على الضم يعني نحو له منه ضمه الا استثناء خلي بالك وقع الاستثناء ما تضمش ليه الا ان يقع قبلها كسر نحو به كسرت هاي الضمير هاي اوياء نحو فيه كسرت فهنا فهنا حين أيضا تكسر إذا هي أساسها أساسها إيه تبنى الضم إلا أن يأتي قبلها ياء أو يكون حرف كسر كحرف زي زي زي زي حرف الباء اللي بيكسارها هنا حفظ خالف في هذه القاعدة في موضعين وذلك تبع للرواية رواية حفظها كذا وهما كلمة وما أنسانيه إلا إيه الشيطان خلي بالك وما أنسانيه في سورة الكهف عليه الله هنا بقى في سبحان الله في هذا لما أنسانيه قبلها ياءه المفروض انها تكون ايه مكسورة لكن هكذا يقرأ حفص عليه برضه قبلها ياء المفروض انها تقصر لكن هي عليه الله يبقى خلي بالك ان في استثناءات الحفظ لابد تكون يعرف هذه الاستثناءات وتبقى فهماها وبعن القادة ان اجاء اذا قبلها ياء يبقى هتكسر ايضا هاي الكناية تتصل هاي الضمير بالاسم نحوه الى اجله إلى اجله وبالفعل نحو قلته بالفعل علمته فعل وبالحرف نحو إليه ده حرف حرف الى الى عليه متصل بحرف على يلحق بهاء الضمير يعني بنقول ايه يلحق بهاء الضمير في الحكم هاء اسم الإشارة هذه هذه هذه يعني زي اللي بيجرى على ده بيجرى على ده احنا عايزينه الاحوال هاء الكنايه اللي تهمنا جدا في المسألة واحنا بنقرأ هاء الكنايه دي ايه حكمها واحوالها في القراءة اذا وقعت بين ساكنين اذا وقعت بين متحركين اذا وقع قبلها متحرك وبعدها ساكن اذا وقع قبلها ساكن وبعدها متحرك دي احوالها يا جماعة في التلاوه احوالها الاربعه دول احوال هاء الضمير دي اما ان تقع بين ساكنين الحرف اللي قبلها ساكن والحرف اللي بعدها ساكن دي نمره 1 مثال كده ايه مثال كلمه اتاه اتاه الله امشوا معايا في الخانة الأولى في آتاه الله أمثلة آتاه الله آتاه الملك آتاه الله الملك خلي بالك الهاء بتاعت الضمير هنا قبلها مد والمد سكون حرف ساكن وبعده السكون بتاع لفظ الجلالة لام لأ لام الساكنة يبقى الهاء هنا يوقع بين ساكن قبله اللي هو المد والساكن اللي بعده اللي موجود في لام لفظ الجلالة يبقى أتت بين ساكنين حكمها إيه لجميع القراء يبقى أنا مرة واحد أنتقع بين ساكنين لجميع القراء عدم الصلة مطلقاً لجميع القراء يعني لما بقى قراء اله أبص قبلها وبعدها لو قبلها وبعدها ساكن قبلها مدد وبعدها لفظ الجلالة يبقى ده قبلها ساكن وبعدها ساكن يبقى لا تب آتاه, الم... أتاه الله الملك آ... ما بقولش أتاه الله ما نقدرش حط صعبة في القراء يبقى أتاه الله ها بتقرى مطنونة لكنها بدون صلة دم فقط بدون صلة ما ببديش حركتين ضمة فقط آتاه الله دي, دي عدم الصلة طيب الواقع الآس الثاني أنتقع عكس الثاني ع عكس الأول أنتقع بين متحركين يعني قبل قبلها الضمير متحرك وبعد وبعدها الضمير متحرك كلمة أو آية قول ربي سبحانه وتعالى شوف الآية اللي هي بين في آخر الص اللي هي إن ربّه كان به بصيرة به الهاء هنا في كلمة به في حرف فيه قبل مكسور يبقى متحرك وبعده مفتوح ب بصيرة حرف الباء مفتوح يبقى وقعت هاء الضمير بين باء متحرك مكسورة وبين باء متحرك مفتوحة يبقى وقعت بين متحركين في طبعا لما بالنسبه للقراء اذا وقعت بين متحركين طبعا استثناء هقولها لك الحفظ بعد كده اذا وقعت بين متحركين كانت هناك صله لجميع القراء كانت هناك صله لجميع القراء في استثناءات هقولها الحفظ بعد كده يبقى دي الثانيه يبقى الاولانيه وقعت بين ساكنين كل القراء مش هيمدوها هيقروها اهي ضمه فقط لجميع القراء اتاه الله طبعا عند ورش الاخت اللي بتاخد ورش هي دي اتاه دي اللي هيبقى فيها اوجه عشان مد بدل لكن هي نفسها كل القراء هيقروها بدون صله طيب إذا الأمر الآخر أو الثالث إذا وقعت قبلها قبلها متحرك وبعدها ساكن قبلها متحرك طب تعلي نمشي مع الآية له الحمد له الحمد الهاء ضميرة هي الهاء قبلها اللام متحركة هنشاور عليها بالسهم دي متحركة مفتوحة لكن بعدها كلمة الحمد اللام ساكنة لأن الهنزة الوص بتسقط يبقى بعدها لم تكن على طول يبقى هنا التقط بينه مفتوح قبله وسكن بعده قصر الهاء وعدم صلتها لجميع القراء لإلا يجتمع ساكنين حتى الاجتمانين إلا في حالة الوقت طبعا يبقى عشان ما اجتمعش يبقى هنا في الحالة دي القراء يقصروها له ضمة فقط وليست فيها صلة حركتين يبقى له الحمد كله ما يقولها كده حتى ورش طبعا كل القراء يقلقوها له الحمد طيب إلا كان قبلها خلي بالك العكس إذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرك هنا ايضا خلي بالك بالنسبة لحفظ قصي قبلها قبلها ساكن فيه هدى قبلها ساكن اللي هو المائيه الماديه اللي سكون وهي هاء اهي نفسها وبعدها متحرك هقرأها هقولها عند حفص خلي بالك فيه هدى هتقولي طب ما في ناس بتقولي بتمدها زي ابن كثير بتقول فيه هو هدأ اي انا لك عن انا بقرأ لحفص احنا بناقرأ لحفص يبقى في الحالة دي هنقولها عدم الصلة الا في موضع واحد عند حفص ويخلط فيه مهانة في الفرقان يبقى صح وقبله قبله ساكن وبعده متحرك قبله مد وبعده الحرف الميم متحرك لكن هذا استثناء في القراءة عند حفص يقرأه هكذا حفص يبقى لما يجي يقرأ فيه مهانة يقم يكرهوش فيه مهانة لو ع القادة يقرأ فيه مهانة لكن لو هيقرأها بالاستثناء اللي هو بيقرأ بيه حقص يقرأ فيه مهانة لكن لو بيقرأ في بداية القرآن هدى فيه هدى للمتقين فيه هدى بيعمل كسرة بتكون كسرة ولكن بدون مد هذا المبوش فيه هدى بيقول فيه هدى عكس طبعا من الكثير هو اللي بي ايه بحقص فيه كلمات مستثناء من القعدة لازم نفهم هذه الاستثناءات وهي كلمة أرجه. لما بقرأ كلمة أرجه قالوا أرجه وأخاه وأرسل قالوا أرجه وأخاه وأرسل في سورة الأعراف. هنا خلي بالك القبل... قبل ذلك الهاء ساكنة لكن الجيم اللي قبل الهاء متحركة والواو اللي بعد الهاء متحركة المفروض ما دام كده يبقى أنا عند حفظ اقراها بالايه بالصلة لأنها تقع بين متحركين لكن ده أنا قلت لك ده استثناء بيقره هكذا ساكنة مع أنها تقع بين متحركين هذا استثناء لحفظ قال أرجه وأخاه وابعث وكذلك أرجه الثانية طيب كلمة الثانية فألقه اذهب, اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم خلي بالك هنا كسر على عدم الصلة ما فيش علما معين وبين المتحرك اللي هو قف متأمك صورة متحركة اللي هي مكس يبقى المفروض ان انا كنت أعمل صلة لكن لا لا فيش فيها هذه الكلمة صلة لكن هنا وهذه استثناء كما ذكرت في اللي هو موجودة كذا في تشكيل المصحف أو في رسم المصطف استثناء ليه في صورة النم استثناء ثالث وإن تشكروا يرضه لكم يرضه لكم طب معناتقة بين بعض مفتوحة ولي ما مفتوحة المفروض يبقى المفروض يرضه لكم لا هذا استثناء عند حفص فقرأها حفص بالضم دون صلة بضم فقط فقرأها يرضه لكم وهذه الكلمات المستثناء عند حفص في قراءة حفص في اللي هي هاء الضمير التي بين متحركين أو بين ساكن ومتحرك وهكذا هنا نقطة أخرى أو موضوع آخر وهو التقاء الحرفين الساكنين بكلمة واحدة هل ممكن يلتقوا حرفين ساكنين بكلمة واحدة؟ ولا لا ولا لا يصح ذلك يصح الجمع بين حرفين ساكنين بكلمة واحدة هذا سؤال أسأله لك أقولك هل يجوز او يصح هل يصح لقاء الحرفين الساكنين بكلمة واحدة هتقول يصح الجمع بين حرفين ساكنين بكلمة واحدة في حالتين أن يكون الاول من الساكنين حرف مد أو لين نحو كلمة الضالين دي حرف مادة هو المادة بتاع الضاء اللي بعدها الالف المادة, المادة اللي هي حرف المادة بتاع اللي بعد الضاد وبعده لا ها اه ايوه في الكناية ايوه حبيبتي طيب هندخل على التقاء الحرفين الساكنين بكلمة واحدة وهو كلمة الضاء عندك ماد وعندك لام ساكنة عندك ضم وعندك لمساكنة يا عزارة! عندك ند بعد الدب بعد الضج وعندك لمساكنة دي التقاء الثانين في كلمة واحدة ماشي التقاء الثانين في كلمة واحدة دي بيحولوه لمد لازم فبتمد بمقدار 6 حركات وكذلك أتحاد خلي بالك أتحاد أتحاد عندك ند جا بعد جين على مجددة فتمد حرف 6 حركات عندك واو مدية وأنا بقرأ دلوقتي هنا بالنسبة لي ألا تحاجوني خلي بالك ان في دلوقتي مدين المد الأول اللي هي حاء مبع مفتوحة بعدا حرف مد وجييم ساكنة وم يعني حجم مشددة يعني الأول حرف ساكن يبقى اتى المد بعد مثا المد وهو سكون اتى بعد رحية حرف الجيم المشدد وهو ايضا اوله سكون يبقى دلت قائد ساكنين في كلمة أبدا ذلك المد مدي لازم ست حركات وكذلك الولد في تحاجو الوهنة والمدية هذا مد يعني سكون اتى بعض النون المشددة نون ساكنة وبعدها مكسور يبقى في الحالة دي برضو هتمد ست حركات كما ندري في قراءتنا لكلمة أتحابني في الله وكذلك كلمة ياسين اقف عليها دي قبلها ياء اهو مدية يعني سكون وقفت عليها بنون سكون يبقى التقل في كلمة وليس في ذلك الحكم شيء وهكذا في نون وكذلك في عين النقطة الأخرى يصح الجمع بين حرفين ساكنين أن يكون الساكن الحرف الثاني منهما عارض نحو لما جاء لي قبل ما أمدح كلمة الحساب بعد السين مد طبيعي وبعده باء عقف عليها العارض السكون يبقى في الحالة دي ساكنين الساكنين وارباط وهذا جائز يبقى أقرأها كالتالي الحساب أو العارض السكون بدرجات العارض السكون إذا كنت أقرأه بحركتين أو أربعة أو ستة وهذا الأمر جائز إذن وأنا بقرأ هذا الأمر وأنا بقرأ اللي هي وباقرأ بيبقى سقاط بالنسبة لإلتقاء الحرفين الساكنين هي كلمتين العرب يا جماعة لا تجمع العرب في الحرفين الساكنين في كلمتين فأنوجد ذلك في كلام تخلص منه بحث الطرق الدرس ده مهم جدا إني إزاي أتخلص أو ما حكم التقاء الساكنين خلي بالك في كلمتين إحنا كنا الأول بنتكلم في كلمة واحدة وقلنا ان هو صح في حالات وذكرتلك الحالات طيب لو كانوا في كلمتين انا لما يجي ممكن اسألك اقولك ما حكم التقاء الحرفين الساكنين في كلمتين ما حكم التقاء الحرف اللي هو الحرفين الساكنين في كلمتين هتقولي ان العرب لا تجمع بين حرفين ساكنين في كلمتين فان وجد ذلك في كلام العرب تخلصوا منه باحدى الطرق التالية الطريقة القولة تامل في اسقاط الاول لفظا ان كان حرف مد نحوه وأنا بقرأ كلمة وقال الحمد لله هي أصلا لو قفت عليها قفي على كلمة وقال قفي على كلمة وقال كيف تقفي على كلمة وقال الحمد لله هديكم النبر عشان بعد كده أبين لك إزاي نقرأ هذه الكلمة بارتفاع صوتك فيها كيف تقرأي وقال اكتبي لي كلمة وقال أخرها إيه الأخت اللي كتبت معي مين كتبت مد أيوة اقراي اكتبي لي وقال مد طبيعي المفروض ان انا اقرا قال احسنتي لانها هي, هي مفرد ولا هي مفرد ولا مثنى طيب يعني هي المفروض مد طبيعي أحسنتي. هي مد طبيعي حركتين يبقى المفروض ان أنا... وانا بقرا مد طبيعي يبقى نهايه مد واول الحمد لله الحمد لما لم اذا التقى ساكنين الا المد واللام الساكنة ولذلك هنا يسقط او نقوم باسقاط الاول ما بتقولش وقال الحمد بتقولي وقال الحمد لله واذ قال اللهم واذ قال اللهم عندك دلوقتي واو مدية المد هنا بعد الواو في مد طبيعي لو وقفت تقولي قالوا بعد الواو المدية في بعدها في مادة طبيعي حركتين لكن لو جيت بعدها الساكن بتاع اللهم ووإذ قال اللهم هيبقى هيسقط اللي هو المد يبقى إسقاط الأول لفظا إن كان حرف مد نحو الكلمات اللي نقولتها لجديد التخلص الآخر بتتخلص منه العرب بتحريك الساكن الأول يبقى إنما يسقط الأول يبقى لما جا أقولك سؤال ما حكم التقاء الحرفين الساكنين في كلمتين هتقولي إن العرب لا العرب بين إذا لا تجمع بين حرفين ساكنين في كلمتين فإن وجود ذلك تخلصوا منه بإحدى الطرق الطالية إما إسقاط الأول لفظا إذا كان الأول ده حرف مد الثاني إذا بتحريك الساكن الأول إن كان حرف صحيح وليس حرف مد أو حرف كان حرف صحيح أو حرف زي مثلا كلمة إيه من الله النون حرف صحيح يبقى إزاي المفروض إنها دلوقتي عندك من النون هيبقى في هنا المفروض أصلا سكون لو قفت على منها تقولها إيه من من يبقى النون هنا السكون انتقى بلفظ الجلالة لام الساكنة يبقى المفروض هنا في هذه الكلمة التقاء الساكنين بتحريك الساكن الأول مفتوحا ميناء تتحول النون إلى من الله طيب كتب عليكم كتب عليكم القتال دي ميم لفظ ميم اللي هي ميم بتاعت اللي هي عليكمه اللي هي ميم الجمع بعدها اللي هو حرف الساكن بتاع القتال إذا وصلا قرأتها يبقى برضو لالتقاء الساكنين أحرف أحول اللي هي الميم إلى عشان بقرأها كده بالضم لازم أبينها يبقى كُتِبَ <تصفيق> <تصفيق> عَلَيْكُمُ الْمُلْ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ لالتقاء الثانين الساكنين اللي إحباء نية للتخلص من التقاء الساكنين برضو وأنا بقرأ قُلْ لَهُمَّ الله قُلْ اللهم خلي بالك المفروض أنه قُل ده فعل الأمر يعني لما يأقرأه يقول لك اقرأي لي قُل فعل الامر ده هتقولي ده هنا وباللام ده هتبقى, هتبقى في حرف ده يبقى في هنا سكون او ما منع السكون او كذا لكن انا قلتلك لو قلتلك واصلا هتقولي قولي اللهم يبقى هنكسر اللام لالتقاء الساكنين وكذلك يا صاحبي السجن كذلك اذا العرب بتتخلص من بالنقطتين دول اما بحذف الحرف الاول اذا كان الحرف الاول مد واما بتحريك الحرف اللي هو الساكن اذا كان حرفا صحيحا او حرف لين كما في الكلمات اللي هي ذكرتها لكم في التالي طيب بالنسبة لي اللي هي اللي هم الدرس اللي انا قمتلك ده اخر درس ده ملخصه هيكون كالتالي في الرسمة اللي مع شايفينها على اللوحة الساكنين المرتقيان في كلمة واحدة جائز في حالتين ان يكون الاول من الساكنين حرف مد او حرف لين ان يكون سكون الحرف الثاني منهم اي عارض في كلمتين غير جائز ويتخلص من ارتقائهما باسقاط الأول لفظا إن كان حرف مد أو بتحريك الأول إن كان غير حرف مد هنا ينتهي درس اليوم أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم يا رب العالمين اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم أرزقنا اللهم أرزقنا علما وعملا يا رب العالمين اللهم أرضنا وأن لما هدنا إلى العلم الذي ترضاه يا رب العالمين اللهم علمنا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا اللهم زدنا علما وعلقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من وارفة جنة النعيم اللهم اقفل لأماتنا وآبائنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذه الساعة المباركة ممن رضيت عنهم يا أكرم الأكرمين اللهم ارض عنا رضا ليس بعده سخت اللهم ارض عنا رضا ليس بعده لا اللهم ألقهم نرجدنا وقنا شرّي أنفسنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكلمنا ولا تهننا اللهم آثرن ولا تؤثر علينا اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا اللهم أشغل أوقاتنا بذكرك واجعل أنفسنا في طاعتك يا رب العالمين اللهم إننا نسألك من خير ما سألك منه عبدك كنبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين ونعوذك من شر ما استعذك منه عبدك كنبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين اللهم جعلنا من من علمنا فعلمنا فصبرنا اللهم إنا نسألكم مجبات رحبتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ما كان من خير فمنك يا ربي وما كان من سوء أو تقصير فمنا يا ربي فاللهم إنك تعلم أن ضعفاء فقونا بك اللهم قونا بك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا من المقبولين واجعلنا من الفائزين واجعلنا من المتقين <سؤال> واجعلنا من المحسنين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من أحب عبادك عندك يا رب العالمين اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت اقدامنا على الصراط المستقيم وبيض وجوهنا يوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه الاصاع اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه الاصاع اللهم بيض وجوهنا يوم تصد وجوه الاصاع اللهم اسعدنا بطاعتك اللهم أسعدنا بطاعتك ولا تشقنا بمعصيتك يا رب العالمين اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا اللهم اغتمن لنا بالصالحات آجالنا وجعلنا يا ربي من المختين واجعلنا ممن يراقبك يا ربي في السر والعلن ورزقنا قلوبا سليمة صحيحة أوابا منيبة واجعل هذا لهذه الأوقات المباركة واجعل هذه الأوقات المباركة في موازين الحسنات يوم تعز الحسنات يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله الآن أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا كثيرا